بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عيسى القاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 111. وهو الولي الحميد 112. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 113. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.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 111. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور 112. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 119. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور